سبحانه من إله كريم سبحانك تمم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتجيب المقطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنبا العظيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وتقبل التوبة ولا يجازي بألاك أحد ولا يبلغ مدى قول قائل سبحانك من ملك ما أجودك سبحانك من ملك الرفيق عما أغفعت ذو الجاه والعظمة والكبرياء والمجد والحمد سبحان من لم يزل علي سبحان من لم يزل علي إله جل وعلا إله جل وعلا سبحان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 يا ذا البطش الشديد يا ذا العز المنيع يا ذا الجاه الرفيع يا خير الغافين ويا خير الراحمين ويا خير الغازقين ويا خير الفاصلين يا احكم الحاكمين الهنا الهنا وخالقنا ومولانا ورازقنا على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 يا من يطلع على الغيوب ويغفر الذنوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الارض حكمه سبحان الذي في القبر قضاه سبحان الذي في القبر قضاه سبحانك من اله عظيم تغفر الذنوب ولا تبالي تغفر الذنوب ولا تبالي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 وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من ولا يعز من عادايت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الرضا اللهم إنا نسألك الرضا اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى, لقائك والشوق إلى لقائك من غير ضرماء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية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 بقيمانا ورفعت رجاتنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلاء من الجنة اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما نظهر وخير ما نبطن وخير ما نفعن والدرجات العلاء من الجنة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي ليها معادنا واجعل الحياة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 جالنا اللهم إنا نسألك إيماناً كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئناً ونفساً مطمئناً اللهم إنا نسألك عيشة نقيه وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح وما غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك موجب رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة على الرجل والغنية من كل برد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم احفظ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 فلا تهتك وما علمته فاغفر وما علمته فغفر وما علمته فغفر فنحن عبادك الضعفاء المذنونون المقصرون اللهم عاملنا بعفوك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 وسددت ويا رب العالمين اللهم من سب صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته امهات المؤمنين الطيبين الطاهرين اللهم فاخرس لسانه اللهم فاخرس لسانه اللهم فقاتله اللهم فقاتله اللهم علي يا قوي يا عزيز، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم جعله يتمنى الموت ولا يجده، اللهم جعله يتمنى الموت ولا يجده، اللهم جعله يتمنى الموت ولا يجده، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا ذا البطش الشديد. يا ذا البطش الشديد اللهم أنزل عليهم عذابك اللهم أنزل عليهم عذابك اللهم أنزل عليهم رجزك اللهم فدمرهم اللهم فدمرهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين اللهم لا تقبلهم رايا وجعل لمن خلفهم آية اللهم مزقهم كل ممزق اللهم خالف بينهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين ظالمين اللهم اصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم عجل بنصرهم اللهم اجمع لهم قلوب من ينصر الحق اللهم نصرك الذي وعتر عبادك المؤمنين اللهم آمن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 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحسي سنان اللهم اهل شباب المسلمين اللهم اهل شباب المسلمين اللهم ألقي في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح اللهم وألئ في قلوبهم بغض المنكرات اللهم وألئ في قلوبهم بغض المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اهد رسال المسلمين اللهم اجعل مناديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم احفظهم من التبر وجوه السفور ومنكر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 اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم أعط قرابنا ولقابا لذينا من النار اللهم أعط قرابنا ولقابا لذينا من النار اللهم إن نعوذ بك من النار اللهم إن نعوذ بك من حر النار اللهم إن نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب, القبر ومن عذاب, القبر ومن عذاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلف ذات بينهم واهدهم سبل السلام واهدهم سبل السلام اللهم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 وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافلين ويا رحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليك تحت الجنادر والتراب وحدنا اللهم أمنا يوم البعث اللهم أمنا يوم البعث الله اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت اللهم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 الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب أنت منادنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل يا من يتأنّ على المخطئين يا من يتأنّ على المخطئين يا من يتأنى على المخطئين يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا ذنوبنا إليك صاعدة ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدنا فمن الذي يقربنا اللهم أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخارجين جاء من كثر الذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطايات ولم يجد إلا أن تراحما ولم يجد إلا أن تناصرا يا أرحم الراحمين اللهم كما سترت ذنوبنا في الدنيا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 بسم الله الرحمن الرحيم حينما تضيق الارض, حينما تضيق الأرض. وعندما تكاد بالمؤمنين وعند المكان ويبحث المؤمن والمؤمنة عن الملاذ وعن الملجأ. يفتش الحيران عن مخرجه. مخرج. مخرج. قال رب السجن أحفظ إلي من ما يدعونني إليه وإملا تصرف عني كيدهم أصبو إلين وأكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه السميع العليم القلائب وتذكرة وعبرا فتنير الطريق وتذكر المؤمن ويعتبر بها الغادة إنها, إنها القلاء نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لا من الغافلين. أبو مشفع ورؤية عجيبة. وشيطان يتربص. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين والألم يعتصر قلب الأبي المكلوم وتظلم عيناه بعد بهجة الدنيا وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ألقى للقلاء ويجتمع الشمل بعد كرمعه بعد نزغات, بعد نزغات الشيطان ولله الحكمة البالغة فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبا وين فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبا وين وقال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمني إنها عبرة لأول الألباب. إنها عبرة لأول الألباب. إنها قصة يوسف، قصة الصبر قصة واليقين،, واليقين. قصة الثبات والنصر المبين. وسمع المذنبون ونحن. بعفوك فطمعوا. وسمع المذنبون بعفوك فطمعوا. تسجيلات النهار الإسلامية. <تقدم> الثالث من سلسلة نور النهار <القلع> الجزء الثالث <القلع> سورة يوسف, <القلع> سورة يوسف. <القلع> مع الدعاء <القلع> من صلاة التراويح بجامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض للقارئ الشيخ خالد بن فهد الجليل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 لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن مِن من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت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 وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا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 لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وَإِنَّ لَنَا مُلْنَاصِحٌ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ وَالْعَدْوُ إِنَّمَا لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْنَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُم عَنْهُ نُضَافِلُونَ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 وجاءوا أبا معاشا أي بنكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلاد الونه قال يا بشرى هذا ظلام وأسروا بضاع، والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترى من مصر لمرأة أكرم مثوان، أكرم مث.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 ولما بلغ أشد غُوَى أتينا حكماً وعلمًا وكذالك نجزى المحسنين وراودته التي هو في بيتِه عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معد الله إنما ربي فَنَمَثُواَيِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَعَمَّتِهَا لَهُ لَا أَرْضَ كَذَلِكَ لِنَصْرِ فَعْلِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ واستبق الباب وقدت خميصه من دبر وألف يا سيدها الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصًا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَبُنَّ مُتَّكَأًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمُ الَّذِينَ تُمْنَنُ فِي ولقد راوتموا عن نفسه فاستعصا ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغري قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إِلَّا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما من علمني ربي إني تركت مللا تقو لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرضاهم متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها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 أنا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف اينا الصديق افتنا في سبع بقرات سمان افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعله أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في س bundles فما حصدتم فذروه في س bundles إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي اذل ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم ياكل ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اكتبوني به بَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ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 لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لا بالسوء إن نفس لا بالسوء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 قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكن لي يوسف في الأرض يتبوء من حيث يشاء.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 قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وقال لفتيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا قَالُوا يَا أَبَانَا مَن عَنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ طَالَمَا كَمَا أمن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 طاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كإلى بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا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 إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَ ظَهَرَ مِنْهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ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 لا تبت اس بما كانوا يعملون فلما جنزهم بجنازهم جعل السقايه في رحل اخيهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسالقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعين وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤهم ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤهم ماوجد في رحلهم فهو جزاءهم كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأواعيهم قبل وعاء أخي ثم استخرجنا من وعاء أخي كذلك كذناني يوسف ما كان ليأخذ أخا ما كان ليأخذ أخا في دين الملك إلا إياه يرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يردها لهم قال أنتم شر مكانا قال أن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 جاء إلا من وجدنا متاعنا عادا إننا إذا الظالمون فلن مستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أدرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين اطئعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا سخ على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله يَتَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظَةً حَتَّى تَكُونَ حَرَظَةً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّ وَحُزْنِ إلَّا اللهَ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 من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقى ويصبر إنّه من يتقى ويصبر فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَعَالَى لَقَدْ أَفْضَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْرِي بَعْلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يحت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي. القاه على وجهه ثر بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا قالوا يا نستغفر لنا قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبا وين فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبا دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن في إذ خرجني من السجن وجاء بكم من البادو وجاء بكم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 فاعطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من آباء الغيب نوح إلى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 هم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ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 فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا قد جاؤهم نصرنا جاءهم نصرنا فننجي من نشا ولا يرد بؤسنا عن القوم المجرمين